بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين محمد وأهل بيته الطيبين الطاغرين ما زلنا في كتاب الوضوء أحذنا أسباب الوضوء أو نواقض الوضوء وغايات الوضوء وتحدثنا عن استحباب الوضوء والآن في فصل شروط الوضوء وكيفيته اليوم إن شاء الله نأخذ شروط الوضوء والدرس القادم كيفيته الوضوء شرط للصلاة إذا أردنا أن نصلي فيجب علينا أن نتوضأ لكي يكون الوضوء صحيحا هناك شروط لذلك فليس المطلوب الوضوء كما اتفق يعني ليس المطلوب الوضوء بأي طريقة هناك شروط هناك ضوابط لكي يكون الوضوء صحيحا وسليما شرعا من هذه الشروط، طبعا هناك في شروط معروفة لديكم سابقا، منها هذا الشرط أن يكون الماء مطلقا وطاهرا، شرط بديهي معروف، كما سبق بأن الماء المضاف لا يجوز لنا به ولا رفع الخبث به، فلا يفيدنا حدثا ولا خبثا وأما من جسبة لماء الطاهر فأمر بديهي ولا يحتاج إلى استدلال وأيضا الآية الكريمة فإن لم تجدوا ماء فتيمموا آية بها إشارة واضحة وهي تعتبر دليل واضح على أن الشرط في الماء في الوضوء هو استعمال الماء فإن تجدوا ماء وهو الماء لا يطلق حقيقة إلا على الماء المطلق فإن يمتجدوا ماء فتيمموا لابد أن يكون الماء مطلقا وطاهرا بطبيعة الحال فإذا فرض بأن الإنسان توضع بماء مضاف مثلا أو غير طاهر نسيانا مثلاً أو جهلا فيعتبر وضوؤه باطل وعليه الإعادة من الشروط المهمة والمطلوبة أيضاً في صحة الوضوء أن يكون الماء مباحا أي غير مغصوب. هناك اهتمام في الشرع الإسلامي بالأمور. أو الأشياء المتملكة للغير لا احترامها ولها اهتمام الاهتمام الخاص بها فلا يجوز التعدي على ملك إنسان آخر بدون وجه حق وبدون الإرض منه فلا يجوز لي أن أستعمل ماء يكون يعني ملك أحد آخر و. أعلم بأنه لا يأذن في استعمال هذا الماء، فلا يجوز بالحال وهذا أن أتوضأ من هذا الماء، وإلا إذا توضأت سيكون الماء سيكون هضويا باطلا، لأن المقصوب أو استعمال المقصوب أو تصرف بشيء مقصوب يعتبر منهي عنه شرعا ويعتبر حرام في الشريعة الإلحادية. وهناك مبحث فيه المأصول الفقه يتطرق لهذه المسألة بأنه النهي عن العبادة أو النهي نعم عن شيء عبادي هل يفسد هذه العبادة أو لا هناك مبحث في هذه المسألة والمشهور بأن النهي عن العبادة يفسدها يعني إذا جاء أمر من الشرع الإسلامي بينها عن عبادة معين أو اتيانها في وقت معين فلا ينبغي أن أتي بها لأنه في هذه الحال تكون العبادة فاسدة أي غير سليمة يعني لا يكون هناك أمر بها من الأساس إذا يعني مثلا إذا جاء أمر بأن الحائد لا تصلي ففي هذه الحالة اذا صلت صلاتها باطلة لان العبادة نأتي بها لماذا لأنها الحبوبة لله سبحانه وتعالى نأتي بها تقربا الى الله سبحانه لانها تقربنا الى الله فإذا العبادة تم النهي عنها يعني بنيcomplى ما للمولى سبحانه وتعالى في هذا الوقت لا يمكن ان نأتي بها لذلك لا يمكن ان تقرب الى الله بشيء هو نهاني عنه هذا امر بديهي يعني تقرب إلى الله لا يطاع الله من حيث يُعصى فما ينفعش أن أنا أتوجه إلى الله بشيء محرم أو شيء قد تم النهي عنه شرعا وبالتالي النهي عن العبادة يدل على فسادها وأنها غير صحيحة ولا تقبل لو أتى الإنسان بها والحاله هذا فالشرط الآخر أن يكون الماء مباحا غير مغصوب. لكن هناك في حالة المطلق والطاهر إذا الإنسان توضأ هناك جهلا أو أو نسياناً بطل. طيب في هذه الحال إذا الإنسان توضأ بماء مغصوب هل يكون وضوهو فاسدا قالوا لا إذا الإنسان توضأ بماء مغصوب جهلا أو نسيانا فوضوهو صحيح. والفرق هو أن هناك ان هنا إجماع في هذه المسألة يعني الفرق في هذه المسألة وهناك أن الإجماع أجمعوا هنا بأنه إذا إذا الإنسان إذا توضع الإنسان ب بالماء المغسوم جهلا أو نسيانا فيصح الإجماع هو الدليل في هذه المسألة والفرق هنا هو إجماع الشرط الآخر أن تكون أعضاء الوضوء طاهرة لي لكي ما تتنجس أو لا يتنجس الماء إذا توض إذا توضأنا به والحاله هذا يعني لازم تكون لازم تكون أعضاء وضونا طاهرة عشان لما نتوضى الماء اللي بنتوضى به بيتنا جلسي من النجاس اللي على البدن الشرط الآخر أن أن, أن لا يكون الماء في أنية الذهاب أو الفضة منفعش إن أنا أتوضأ في, آنية في وعاء يكون معمول من الذهب أو الفضة الشرط الآخر أن لا يكون الماء اللي أنا أتوضى منه مستعملا في رفع الخبث الماء ده مستعمل في غسل غسل نبيه دوم نجسة فإنفعش أن أنا أتوضى به أيضا ما يكونش فيه مانع شرعي من استعمال الوضوء لأن ممكن أحيانا الشرع يأمرني أو ينهاني أن أستعمل الماء للوضوء في بعض الحالات لو هو يوجب الضرر هيضرني مثلا في الشتاء لو استعملت الماء البارد القارس ممكن يتعبني في الحالة دية ما ينفعش أن أتوضى بالماء ولو توضأت يكون وضوئي باطل بالتالي هناك في بديل للوضوء روح أتمنى طالما إن الماء هيضرني أو ممكن أكون لو استعند ماء أليم لو استعملته في الوضوء الع عطش العطش قد يكون شديد يضر بحياتي أو مش يضرني قد يضر بآخر معي نفس محترم إنسان موجود ممكن يضر في الحالة دي أنو يجب أن أنا أتيمم ولا أتفضل طبعا هناك في هذه الأحكام رويات كثيرة الأدلة هناك رويات كثيرة في المسألة يعني مثلا على هذا الأمر أن ابن سنان رضوان عليه عبد الله ابن سنان قال عن أبي عبد الله عليه أنه قال في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل أن يعطش قال إن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فإن الصعيد أحب إلي وإذن ما محمد الحلبي قال قلت الأبي عبد الله عليه السلام الجنوب يكون معه الماء القليل فإن هو اغتسل به خاف العطش أي اغتسل به أو يتيمم فقال بل يتيمم وكذلك إذا أراد الوضوء هناك روايات عديدة تدل على ذل هذا الأمر. فإذا هناك إذا كان هناك مانع شرح من استعمال الماء، فأأعتبر الوضوء باطل. الشرط الآخر اللي إحنا فيه إنه لا يكون هناك مانع من استعمال الماء سواء العطش ال الضرر لأيًا كان المانع. الشرط الآخر في صحة الوضوء أن يكون هناك في الوقت متسع تتسع للوضوء وللصلاة مع الله وفرضنا مند الوقت دا جدا بحيث إنه يعني لو تيممت هيكون هجيب الصلاة كاملة في الوقت لكن لو أتوضع ممكن الصلاة فطني الوقت يعني يعديني الصلاة تبقى بعد الو بعد الوقت أو جزء من الصلاة يكون بعد الوقت في الحالة دية بقدم أقدم التيمم لأن الصلاة تبقى أكمل أو كامل فالشرط الآخر اللي نحن فيه أن يكون فيه وقت يتسع للوضوء والصلاة معنا الشرط الآخر أن هناك المباشرة أن المتوضع يباشر الوضوء بنفسه ولا يستعين بأحد يعني هو اللي يتوضي من الفعش المنقعد وخلي حد يوضيني يوضيني مش معنى ان يصب علي الماء لأنه هو يغسل وشي ويغسل إيدي لا إلا في حالة العيزة أو الضرورة يعني ده أمر آخر في حالة الضرورة بإنسان ممكن حد يوضيه يوضي يوضي يوضي. لكن انه إنساني يصب علي الماء أو ما أشبه فلا يبطل الوضوء ولكن مكروه مش فالشرط الآخر انه أنا مباشر للوضوء بنفسي إن أنا أتوضأ بنفسي وهذا صريح الآية الكريمة إذا يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم الصلاة فاغسلوا وجوهكم يعني واضح في المباشر لابد أن أنا أغسل وجهي لأن أحد يغسل لي وجهي أغسل وجوهكم وأيديكم إلى مرافق الآخر الآية الكريمة نعم والروايات واضحة في هذا الأمر أيضا الشرط الآخر الترتيب يجب أن أرتب بين أعضاء الوضوء كما ورد في الشريعة الإلهية أن أخسل الوجه أولا كما قال أمرني القرآن الكريم أصلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وأخسلوه وأمسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين أنا أخسل الشي الأول بعد كده أخسل إيديا اليمين الشمال وبعد كده أمسح رأسي وبعد كده أمسح قدمي اليمنى ثم اليسرى كما ورد مجملا في الآية الشريفة ومفصلا في الرواية المعصومين عليهم السلام فيجب أن أرتب بين أعضاء المضوء فإذا أنا يعني قدمت أو أخرت جهلا أو نسيانا نبدأ أن أعيد الوضوء مرة كل الوضع الطبيعي الشرط الأخير المولاة او زي ما عبر الكتاب المصنف نطلع عليه بالفورية أننا يجب أن أنا ما يكونش في فاصل بين ال هذ الأعضو والأعضو أو عضو آخر يعني أن أنا ما ينفعش أن أغسل وجهي واستأن استأنش أتكلم مع صاحبي ولا روح أعمل حاجة وبعد كله أكمل أغسل يديه لا ما ينفعش لازم يكون في موالاة ما حنسو ما يجفش لا تجف الماء عن أعضاء الوضوء فلو جفت الحالة هذا، يعتبر الوضوء باطل وكما عبر بأنه يشترط فيها لا تجف الرطوبة عن أي عضو من أعضاء الوضوء قبل الانتهاء من المجموعة يعني المفروض لو أنا بغسل, بغسل الشمال مثلاً لو إيدي اليمين وش يعني الأعضاء السابقة على غسل على اليد اليسرى جفت نشفت يعتبر الحال وهذا للوضوء باطل المطلوب إنه أعضاء الوضوء اللي قبل العضو أنا بغسله أعضاء كلها تكون إيه جفت مش العضو السابق يعني كان الاحتياط أفضل يعني يعني داون بخص إذاش معناته إذا اليمين نشفت لكن وشي مبلول هنا في مشكلة مطلوب يعني يكون عدائل الوضوء كلها جافة لكن الاحتياط أحسن يعني يعني معنى إنه لو وشي في مياه ولكن إذا اليمين نشفت أو جفت طبعا الوضوء صحيح ولكن أحوط لحد يعيده عشان يعني كباب باب احتياط فالمطلوب إنه ما يكونش في فصل كبير بين في الأعضاء في غسل أو في الأعضاء الورط. نعم. لو طبعًا الجفاف ده أو النشافان اللي حصل المهم المطلوب يعني يكون سببه. ان انا فصلت بين عضو اخر فصلت فصل طويل في الحاله ديت لو نشف بسبب هذا الفصل يعتبر الوضوء باطل لا لو كان النشوفيه دي او الجفاف بسبب اخر يعني بسبب ان الحرارة الجو شديدة فبالتالي الميه تنشف على طول يعني او هواء بتوضى في مكان فيها هواء فالهواء في بينشف بسرعه لو كان أمر آخر يعني سواء آخر غير الفصل الطويل بين الأعضاء الوضوء يعتبر الوضوء ما فيش مشكلة صحية في هناك روايات تدل عن مسألة من من الروايات التي يتم استشهاد بها أو استدل بها على الترتيب في الوضوء هي أنه في المصيح الزرارة أنه سئل أحدهم عليه وسلم عن رجل بدأ بيده قبل وجهه وبرجليه قبل يديه قال يبدأ بما بدأ الله به وليعد ما كان في مسألة المولاة يعني أنه يجب الفورية ما ينفعش فصل طويل بحيث يجف لجف الأعضاء إنه قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ربما توضأت فنفد الماء فدعوت الجارية فأبطأت علي بالماء فيجف وضوئي قال أعد إذن لكي يكون وضوء صحيحا يجب أن أراعي هذه الشروط جميعا يكون الماء مطلق وظاهر وأن لا يكون مغسوب أن لا يكون في أنية الذهب والفضة أو أن لا يكون مستعملا في رفع الخبث وأن لا يكون فيه مانع شرعي من الوضوء فيه لسبب لضرر أو خوف أو مع شبه أيضا يكون لك فيه متسع في الوقت يسعى الصلاة والوضوء الوضوء معا أن أباشر الوضوء لم يفعش حد يوضيني يعني المباشرة هنا الأمر الآخر أن يكون يجب الترتيب في بين أعضاء الوضوء والشرط الأخير المولاة أو الفورية وهو أنه ما ينفعش أن أفصل فصل طويل بحيث يجف تجف أعضاء الوضوء هذه كلها الشروط مطلوبة و يعني مطلوبة لصحة الوضوء. وفي هذه الشرود جميعها روايات الآيات الآيات القرآنية وروايات عن أهل بيتهما السلام ومعززة بجميع الفقهاء جميعهم هذا درس اليوم ولا نطيل أكثر من ذلك إن شاء الله درس القادم في كيفية الوضوء وصلى الله على نبيه محمد أهل بيتي الطيبين الطاهرين